پب موسل جن و چلی اہلی آ سیون جن پوری ناؤ کو اہلیم پن لالیہ پدو لالیہ آ بقبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد ليمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا, يا موسى إني أنا وَأَن الطافَ فَلَمَّ رآ تَتَّكَ أَه جَُّ وََّ مُذِ بِرَ وَلَم يعَِّبَ ي مُثَ أقبِ وَلاَا تَغوَف إِكَ مِنَ لامِنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم مليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى تدعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إنت إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَطَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي بِذَا يُصَدِّقْنِي إِنِّي أَطَافُ أَنْ يُكَبِّبُونَ قَالَ سَنَشُدُّ عَبُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَطِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا ل مَن تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِي الْعَوْنِ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِيَاهًا فَاهْدِ لِي يَا الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى الى موسى وابني لا اظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في لبض غير الحق وظنوا انه الينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناه أئمة يدعون إلى الناد ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ الامر وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَٰكِنَّنَا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَقَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَوَاعِيًا فِيهِ أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنفر طوما ما أتاهم من لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا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 يا موسى اولم يكفروا بما قلت يا موسى من قبل قالوا ساحرا تظاهرا وقالوا اننا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو منهما